وإذا السماء أفرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصر وما أدراك ما يوم الفصل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 فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات أحيا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَقُوا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرب كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين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 ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يستهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن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 ويلي يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. وختامًا تودعكم مؤسسة تكنولوجي للإنتاج الصوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.